بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين قربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذَرْهُم يأكُلُ وَاتَمَ التَّعُ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَووفَ يَعمُون وَمَا أَهلَكْنَ مِنْ طَرِْييَةٍ إِللاا وَلَهَا كِتَابُ مَعْلون مَا تَسْبقُ مِن أَّةٍ أَجَلَهَا وَما يَسْتَأخِرُون.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 مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُّظْلِمِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَ قَد أَْرسَلناَّ مِن قَبَلِكَ فِي شع الأوَلين وَمَا يَأتِهِ مِ الرَّسُولٍ إللاا كانَوا بِهِ يَسْتهْزئون كَذَلِكَ نَسلكُهُ فِي قُلُ بالِالمُجرنين.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 ِرَتْ أَبَصَار نَاابَ نَحنُ قَوْمم مسْحورون وَلَقدَدَ جَعَ النافِي السَّماء إبُر جَ وَزَيًا النهَالٍ النظِر وَحَافِظناَاهَا مِن كلُلِّ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 وَإِم شَيْئٍ إِلَّا عدَنَا خزَ إِنُهُ وَمَُ نَزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعَْلُوم وَأَرْسَ الْ النَرْرضِيَا حَلَ وَاقِحَفَأَ زَلنا مِنَ السَّمَِمَا أَ فَأَسْقَنَكُمُ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 وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَئٍ مَّسْنُونَ وَالْجَانِ خَلَقنَاهُ مِنْ قَبلَلُوا مِن النَّار السَّمُون وَإِذ قَالَ رَبّكَ للِمَل إِكَةِ إِ خَالِقُم بَشَرَم مِ صَصَالِم مِنْ, من حَمَئِ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 قَالَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَأْلَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ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 قَا رَبّ بِمَا أأَغْوَيتَنِي لَ أُزَينًاَّ لَم فِي الأأَررض وَلَ أُغوَّهُم أَجَمَعين إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُممُخْللَصين قَالَ هذاَا صِراطٌُ عَلََْ مُستَقِيم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 إَّ المُتَّقينَ فِي جََّاتِ وَعيون وَدَخُلُهَا بِسَلَامٍِ آممِنين وَنَزَعْنَ مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلٍّ إِخْوانًا على صُررٍ مُتَقابِلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نَبِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ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 قَالَ أَبَ الشَّرْتُمُونِي عَلَ أَمْ مَّ السَّنِيَكِبَر فَ بِمَةُ بَشِّرون قَاالوا بَششَّرنَاكَ بِالحَقِّ فَلاَا تَكُمْ مِنَ الْ قَالَ وَمَن يَقنطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا وَسُلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّ لَنَنُجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا أَنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ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 أسْرِ بِأَهْلِكَ بقِطَعِم مِنَ الليْلِ وَتَّبِع أَدَبَارَهُم وَلَا يَلتَفِتْ مِنكُمْ أَحَد وَمضُ حَيثُ تُؤ مَرون وَقَضَنَا إلَيْهِ ذَلِكَ الأمْرَأَ النَّدَابِ رهَا أُل إم قَطٌُ مُصِحين وَجَ أَأَهْلُ الْمَدينينَةِ يَْتَبَشرُون قَالَ إهَا أُلَ إضَيفِي فَلَا تَف الضَّحون وَاتَّكُ اللهَّهَا وَلَا تُخزُون.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 فَأخذَتُ مُ الصَّيحَةُ مُشرِقين فَجَعَلنَا عََهَا سَافِهَا وَأَمْطَرْناَا عَلَيْهِم فِجََةَم مِن سِجين إِ فِي ذَِكَ لَآيَاتِ للِلمُتَوّمين. وَإِنَّهَا لَ بِسَبل مُق إِ فِي ذَلِكَ لآيَةَِمُؤْمِنين وَإِن كََ أَصْحابُ الأأَكَةِ لَ الظَّالِمين فَ تَقَمن مِنهُم وَإِنهُ مَا لَ بإمَامِ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 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ العظيم لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ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 فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الذيينَ يَجَعللونَ مَا اللهَّهِ إلَهن آخرَ فَسَو فَيَعلممُون وَلا قدَدَ نَعَلَمُ أننكَ يَضيقُ صَدُركَ بِمَا يَقُون فَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ السَّجِين.